أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى أنزل من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش توا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثر وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي الْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ وَالْمُصْلِحَ ٱللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ماء القسنى وهل أتاك عديث موسى إذ رأى قسوا إني آنست نارا فقال لأهلهم قسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أهد وَلَمَّا أَتَاهَا نُوذِيَا يَا <تصفيق> إِنِّي <سؤال> <إنني> أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْنَا أَلَّيْكَ إِنَّا ك في الوراث المقدس الطوى وأنا خضعتك فاستمع لما يُعَاهَد. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فأبضني وأقيم الصلاة لي. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تصعى على يفدنك عنها ما إلا يو... We I feel Oh! Why, لَكَ يا موسى وَلَقِيمًا إِنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أخرى. إِلْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُرُحَى أَنْ قُذِفِيهِ فِي <التابوت> <النقذ فيه> فِي <اليمن> باللي قل لي امو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من فرجعناك إلى أمك كي تقر ولا تحزن وقتلت نفر سفن نجيناك من الغم وفتناك فطنا. فلبي التسنين في أهل مدينة ثم جئت على موسى وَسَبَّنَا عَلَيْكَ لِنَفْسِي إِلَّا <سؤال> <سؤال> <واس> <الحب> <ألحب> أَنْتَ وَأَخُوكَ ولا تنيا في ذكر الهوى إلى إلا فرعون إنه حقولا له قولا لئينا لعله يتذكر أو يرشأ قال ربنا إننا علينا أو أن يطال قال إِنَّنِي مَعَكُمَا أَثْمَرَّ تأفياه فقولا إِنَّا رَسُولًا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا أطلبه قد ك بآيات من ربك والسلام على من تبى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه să vă mulțumim الذي جوان لكم الأرض مهداً وسلك لكم فيها سبلاً وأنزل من السماء خلوا <تصفيق> ورعوا <تصفيق> <تصفيق> إن في ذلك رفيقا نعيدكم ومنها نخرجكم ثاوة أخرى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاوة أخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْبَلِ رجانا من أعوضنا بسعرك يا موسى <تصفيق> قال نأتي أنك بسعر مثله بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم وإنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب أبا وأبا. قال أجتنبت خرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى. لالالا تينك بسحر مثلي فجاء بيننا وبينك وعدا لن نخلفه فاجعل بيننا وبينك ما هو إذا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال من وعدكم يوم الزينة وأن الناس ضوخا أتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى عليكم لا تفتروا على الله كذباً فيسحقكم بعذاب وقد خاب من الله فتنازعوا أمرهم. كنا <تصفيق> كم المُسلَف فاجمعوا كيدكم ثم تصفى. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ إِسْتَعَلَ قَالُوا يَا مُوسَى قال بل أنقوا فإذا عبادهم واصيهم يخيروا إليه من سحرهم أن Hath. فأوجت في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت وَأَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا يَصَنَعُ, إنما يصنع. ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السعرة سجداً Alu! قال آمنتم له قبل أن آذر لكم فرعتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ له جَهَنَّمَ لَا فِيهَا ومن يأتيه من القذاب وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْتْرِ بِعْبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ فَاضْرِبْ طَرِيقًا فِي البحر. ريبساً لا تخاف دركاً ولا تخشى فأتبعهم فرعون وأضل لَمْ يَرَوْنَ قَوْمَهُ وَمَا هذا Hmm. Yeah. وَفِي نَفْسِهِ لَكُمْ مَوْعِظَةٌ in On my. فرجع موسى إلى قومه غفبان آسفا قال يا قوم ألم يعذكم ربكم وأداً أَفَنَصْرَ الله عَلَيْكُمْ مُلْقَدُ أَم أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِيدِ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ مَاضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِذِي قالوا ما أخلفنا من فأخرج لهم عيلاً جتباً له خوار فقالوا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ مَن تُفْتَنِي وَأَطِعْ أَمْرِي صدقاً شيطان رجيب. الله الرحمن الرحيم، وما لك عن قومك يا موسى قال هم عَلَى. رب لتوضى قال فإنا قد فتنا ما كم بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه. بَنَا آسِفًا أَلَنْ يَكُنْ مَأْلَنَ يُعِيدُكُم رَبُّكُم وعدا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَخِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا منا أوزار ولكننا حملنا أعزهم من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى فأخرج لهم عجلاً جسداً له معدلاً جسده له قوارف فقالوا هذا إلى هُكُم أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتن وَإِنَّ رَبَّكُمُ مَا نُفِئْنِي وَأَطِيعُوا أمر قالوا لن نبر عليه عاكفين حتى يرجع إليه قال يا هارون ما مناك إذ رأيتهم ضلوا إلا لنعرقنه ثم لننتفنه في اليم كل شيء إلها، كذلك نقص ولاك من أبا. وَقَدَ آتَيْنَاكَ مِنْ لَذُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ فَإِنَّهُ يَحْرَدُ يوم القيامة والزراء خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة يوم يفخ في الصور شور المجربين يوم إذ زرق And uh -oh. Eu mă la لَمُمَا بَيْنَ أَيِّهِمْ وَمَا خَلَفَهُمْ وَلَمْ وَأَنْتَ تُرْجُ غُلّ الْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ عَمِلَ وَاكِلُ الرُّغُلِ لِلْحَيِّ قَيُومٌ وَقَدْ خَابَ مَنْ آمَلُهُ الْمَا وَمَن يَّمْنَعُ الْمِنَصَّ وَالْحَتَّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ الْمَوْتَ وَلَا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْحَانًا حَابِيًّا وَصَفْنَا فِي مِنَ الْوَعِيدِ لَهَا لَهُمْ يَتْفَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ And I ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَأَ وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى وا انت و انت الى ما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهم من ورق الجنة وعصى آدم ربه Oh what get the. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم ود فهمي تنف ود يا بلا يا ظل ولاش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 وَأَنْتَ إِلَى وُجُوهِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ آمَلَ ۖ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ صالحات وهو مؤمن فلا يخاف المن ولا هضم وكذلك أنزلناه قرآناً ربياً وصرفنا فيه من الوعين وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتكون أو يحدث لهم ذكرى فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قبل إليك وحيه وقل رب وَلَقَدْ هَدَيْنَا إِلَىٰ دِينِ لَّمْ يَكُن لَّبِشَارِكَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَهُ وَلَمْ لَهُ عَزْمًا وَإِلَّا قُرْنَ الْمَلَائِكَةِ السُّجُودُ لِأَدَمَّ فَسَجَدُوا قُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّهَا كما من الجنة فتشقى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَرَى وَأَنَّكَ لَا توسوس إليه الشيطان قال يا فأكل من عاف بذت لهما سوءات وما طفيق. وعصى آدم ربه فغى ثم اجتباه طالبطا منها جميعا بعضكم لبعض النار فإن Un ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزامه وأجلهم مسمى ولا تمدن عينيك إلى ما ولا تَمُدُّنَا هُنَاكَ إِلَى مَا مَسَّنَا فِي الْأَرْضِ وَإِذْ مِنْ أُمِّ زَرَاتَ الدُّنْيَا وَرِزْقُهُ بِكَ خَيْرٌ وَأَنْقَطَعُ وَأَمْرُهُ أَلَّا تَرْسَلْ والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآل ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا لو לא أرسلت إلينا رسولا فنستمع آياتك من قبل. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراب